هذه الصلاة لسيدي محمد وفاء عمت بركاته اللهم صل على مقبول الشفاعة من جعلت طاعته طاعة وقدمته في القدام فكان له القدم على كل ذي قدم من عينته في التعيين الأول المقام الأكمل وخصصته بكمال النظام وجعلته لبينة التام، إمام جامع الأنس، وخطيب حضرة القدس، مظهر حقيقة الوجوب المنزه، ومظهر أركان الجمال الأنزه، محمد الخلال، واحمد الجلال، وأسلم عليه السلام الخصوصية في عذرة الربوبية وأتوسن به إليك إلهي في البعد عن كل إلهي وأسألك في القرب إليك وليعتماد عليك إلهي بصدت يد الفاقة والإفتقار وجئت بكمال الذلة والانكسار ووقفت بالباب وتوسلت بالإيجاب وذاقفت بالباب وتوسلت بالأحباب فأجب سؤالي ولا تخيب أمالي